قله هو الذي انشاكم قال والذي جاءكم وجعل لكم السمع والبصار وجعل لكم السمع والبصار والافئده قُلْ هُوَ الَّذِي ثَرَأَكُمْ قُلْ هُوَ الَّذِي ثَرَأَكُمْ ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ذَرَأَكُمْ فِي الأرض وإليه تحشرون وإليه تحشرون هذا الوعد هذا كنتم صادقين ان كنتم صادقين قل العلم عند الله قل أنا نذير مبين وانما أنا نذير مبين أنا ليس أنا ذلك الألف لا يقرأ فوقه أنظر ماذا يوجد فوق الألف ماذا يوجد فوقه سكون. صفر سكون مغلق سفر لا نقرأ ذلك الألف وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه فلما رأوه فلما رأوه زلفة رَأَوْهُ زُلْفَةً شِيئَتْ شِيئَتْ شِيئَتْ وُجُوهُ, الذين كفروا. وجوه الذين كفروا. وقيل هذا الذي هذا الذي هذا الذال اخرج الذال ليس هذا الذي هذا الذي هذا اللذي كنتم به تدعون كنتم به تدعون ليس قل رايتم لا يوجد اي اين يوجد ي قل راي يا ان ساكنه قل رايتم قل رايتم قل رايتم قل رايتم قل رايتم الله وممنعيا وممنعيا او رحمنا او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذابنا ليمن من عذابنا ليمن قل هو الرحمن قاله هو الرحمن آمنا به قاله سبحانه آمنا به وعليه توكلنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو فستعلمون من هو, من هو في ضلال مبين قُل رَأَيْتُم قُل رَأَيْتُم قُل رَأَيْتُم قُل فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّاعٍ فَمِنْ يَأْتِيكُمْ بماء معين. بماء معين. بماء معين. بماء معين. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبْصَرَ وَلَفْئِدَةَ لَمَّا تشكرون. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين انا نذير مبين فلما راوه زلفى تسيئت سيئت وجوه الذين كفروا وَقِيلَ هذا الذي وَقِيلَ هَذَا الَّذِي وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِنَا لِيَأْمِنُوا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ قل رايتم قل رايتم قل لقد صححته هذا قل رايتم قل رايتم اين اصبح ماؤكم اين اصبح ماؤكم قل فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ فَمِنْ يَأْتِيكُمْ نعم يلا مجموعة من التلاميذ يقرؤون ونحن نعيد يلا كما هناك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يقرؤوا وأما نحن نعيد يلا واحد اثنان ثلاثة لَ تشكر مع والذذ أكم في الأرض و إلي تس لا تنسيئة وجوه هُلَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ ان شاء الله يلا نقرأ اللوحة جماعة نقفوا جميعا نقرأ اللوحة كاملا مع بعض قراءة جميلة واحد اثنان ثلاثة قل هو الذي انشاءكم وجعل لكم السمع ونبصر حوال في غيدة قليل ما تشكرون قل في المرض <متصفيق> وإليه هذا الوعد إن كنتم صادقين لا قلنا بالعلم عند الله هي وإلا ما أنا نذير مبين فلما رؤوس الفتشي اسوجوا والذين كفروا وقلنا هذا الذي كنتم بيه لي الله ومن معي ورحمنا فليجير الكافرين من عذاب أليم من قلوة الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين اصباح اباءكم غورا فاميتيكم جيد اجلسوا